حياكم الله، بارك الله فيكم. طيب سؤال أمس أجلته كان السائل يسأل نعم <تصفيق> كان السائل يسأل عن حديث وهو حديث العزار ابن حريث عن النعمان بن مشير قال استاذن أبو بكر رحمة الله عليه هكذا نص الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج, وأبو وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني انقذتك من الرجل يمزح عائشة قال فمكث أبو بكر اياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد استلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا هذا السؤال أتاني أمس وما كنت لأعلمه حتى أبحث عن هو فيه وهو جاء في وقت نحن نتكلم على تأدب الزوجه مع زوجها ومعرفة الزوج لحقوق زوجته وألا لا ترفع صوته عليه وألا لا تغضبه وأوى وإذا زعل غضب منها تراضيه وتبدأه وتعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أذوق غمضا حتى ترضى فجأني هذا السؤال وكأن السائل يقول هذه عائشة ترفع صوتها والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها الحديث لم أجده إلا في أبي داود والنبيس وأبو والألباني رحمه الله ضعف إسناد هذا الحديث نعم قال ضعيف الإسناد بارك الله فيكم هذا الخلاصة نعم. المأذرة عن الأخوة اللي كانوا م... باللون الأحمر لأن أخونه هشام خرج وأراد ألا أحد يزعج الغرفة من الداخل. نعم. فهو خرج للصلاة. طيب. هل يشرع الترديد خلف خلف من خلف من؟ هل يسرع الترديد خلف, الإمام خلف المؤذن حين يقيم الصلاة؟ نعم سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذان في كذا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وهو يقصد الأذان والإقامة نعم وهذا الحديث أيضا الذي سميتموه في احدى الألفاظ أنه قصد الأذان به الإقامة طيب عندنا سؤال هنا بارك الله فيكم يقول السائل لحظة تقول سألتني أختي قالت أنها تصوم القضاء فلما فطرت هكذا السؤال نوت في قلبها أنها ستصوم غدا يعني فلما أفطرت نوت أن تصوم غدا وما تسحرت يعني لم تتسحر ونامت فهل يصح صيامها حيث أنها لم تنوي من الليل السؤال فيه تناقض طبعا كيف فأول السؤال قالت فلما أفطرت نوت أن تصوم من الغد والفطور والإفطار لا يكون إلا بليل معنى أنها نوت بليل ولكن السؤال اختلف أو جهل السائل السؤال فهذا المقصود انها نوت بليل وما تسحرت فصيامها من الغد تضاء صحيح ولا غبار عليه ما دامت انها نوت من الإفطار بعد الافطار فلما أفطرت نوت <تصفيق> نعم طيب. إن شاء الله أجبت السؤال هذا طيب لو في غيره قضي بارك الله فيك ما في مانع هل يشرع التأمين بعد الفاتحة في الصلاة السرية اي نعم يشرع التأمين يشرع التأمين في بعد الصلاة بعد الفاتحة نعم ولو ما فا فا أمنت فالتامين الأصل على الإمام أو على قراءة الإمام نعم أرسل الأسلالية بارك الله فيك اسمي موجود وأنا فاتح الخاص أنا فتحت الخاص للجميع طيب يظهر انه يقول هل يفهم من قول صلى الله عليه وسلم امن الإمام فأمنه أنه فقط من في الجهرية نعم يفهم منه هكذا نعم يفهم منه ذلك نعم يقول السائل هل للمرأة أن تفطر بعذر الحمل أو الرضاعة هل هذا سبب كافي لتفطر السبب كافي إذا خافت إذا ما استطاعت أن تتحمل الصيام إذا كان يهلكها أو يتعبها أو يضر حملها فجاز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين هذا قول ابن عباس وابن عمر ولا أحد يسألني عن خلاف للعلم. العلم بارك الله فيكم الإمساك عن الطعام يكون عند الأذان عند الأذان لأن ما معنى الأذان الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أذن الفجر يعني طلع الفجر الفجر الصادق الذي قال قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر الخيط الأبيض وهو ضوء النهار الخيط الأسود هو سواد الليل حتى يتبين وهو في الأفق ممتد من ال... اليمين إلى اليسار خط أبيض يفصل بين النهار والليل ظلمة الليل وضوء النهار يكون فوق نعم أما الإقامة لا بارك الله فيك تقول تأكل وتشرب لن تقوم الصلاة ما شاء الله نعم أنتم سمعتم الحديث كم, با... كم كان بين السحور والصلاة يعني هنا وقف السحور وبينهم خمسين آية يعني خمس أو ست دقائق لكن هذا لما كانوا يؤذنون في الفجر الصادق يعني خلاص من يوم يؤذن وقف لكن لو كانت اللقمة في فمك هذا أمر ثاني وستأتي إن شاء الله في الأحكام معنا وباختصار أنه يأكل ويشرب ما دامت الماء في يده واللقمة في فمه نعم طيب هل المرأة أن تفتر بعد القرص انتهينا من هذا السؤال نقفل يقول أنا يقول أنا من العراق وتعلمون الفتنة الواقعة اليوم من قتال بين الرافضة وتنظيم القاعدة وداعش وغيرهم وما الواجب على السلفيين في هذه الفتنة أنا تكلمت في هذا الموضوع قبل أيام وأظن أن كان بينك وبين حسين العراقي تواصل وهو موجود معنا في الغرفة فخذ منه يقول أنه سجل اللقاء أو سجل الكلمة التي تكلمت بها مغلخصها أنها فتنة طائفية بين رافض واسلام بين الرافضه والمسلمين بصرف النظر ان داعش والقاعده معهم اقصد مع الاخوه مع السنه لا نتكلم عن داعش الان الان هي فتنه بين اسلام حربا بين اسلام ورافضه بارك الله فيكم ولكن ننصح أن تدخلوا في الفتنة اتركوهم تدهكون في بعضهم بعض حتى يظهر الله سبحانه وتعالى الحق نعم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فادعو الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجكم من بينهم سالمين أنا تكلمت مما فيها الكفاية وأظنه عند لخ حسين العراقي لعله يكون موجود معنا في الغرفة وتتواصل معه ويعطيك هو أبلغني أنه سينشر الكلام وأذن وأذنت له نعم السؤالك الثاني هناك طالب يحق لهم يقول هاجروا إلى المدن التي ليس فيها قتال مثل كردستان العراق فهل يحق لهم نعم يحق لك أن ه... تفر من الفتنة، تفر من القتل، تفر من السيف، تفر من الدبابات الصواريخ الظالمة. بارك الله فيكم. نعم. نعم. بارك الله في جميع. الرافضة أعداء لنا، أعداء لأهل السنة قاطبة. وهم يعني يضعون داعش والقاعدة أنهم في صف أهل السنة يعني مقابل الشيعة وهو كذلك يعني بصرف النظر أنهم خوارج مارقين لا نقبلهم ولكن هذه فتنة الآن أصبحت بين رفض وإسلام بارك الله فيكم يريدون يعيدون عام 656 عندما هلك اهل السنه في ذلك الوقت عن طريق الرافضي ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا لهلاكو نعم. أنا ما عندي واتس بارك الله فيك أنا ما عندي في جهازي واتس من ثمانية أشهر حذفته ولربما اسمي عندكم ما أعرف عنه لكن عندي واتساب بارك الله فيك طيب هياك الله يا من هذا كمال آم كمال مصطفى أنت من العراق هياك الله تواصل مع حسين وتجد الجواب عنده أظن حسين علي العراقي تعرفه خلاص اذا خذ منه الكلام هو فرغه أيضا وسجله طيب نقول حين أحلق شعر رأسي بالمكينة رقم ثلاثة أو رقم اثنين أو كذا أقوم بحلق الشعر الذي ينزل على الرقبة من الخلف بالموس فهل هذا يدخل في القزع لا ما يدخل في القزع نعم لا يدخل في القزع على تنظيف والتجميل الرقبه من الخلف ما يدخل نعم الله اعلم طيب نستأذنكم بارك الله فيكم طيب خذ اللاقطه يا كمال معرف سكاي بي نفس هذا المعرف حق اللي أمامي أنا معرفي واحد في السكاي وفي الغرفة وفي القول معي التويتر نعم وفي المنتديات هذا معرفي أبو فرحان طيب تفضل حياك الله استودعكم الله الذي لا تضيع وداعي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته